بالمروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن فاطمة الزهراء والأئمة الطاهرين على أقسام من حيث السند على أقسام من حيث السند بعدين نجي حول الدلالة سند الحديث سند الرواية قد الرواية تكون متواتره ولا شك في حجيتها الرواية متواترة يعني نقلها جيل بعد جيل لا شك في حجيتها مثل حديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا حديث متواتر ولا شك في حجيته حديث متواتر لا شك في حجيته أما في مقابل حديث المتواتر القسم الآخر هو الخبر الواحد الخبر الواحد شنو قلنا معناته رواه احد مو شرط الا واحد ربما اثنين ربما ثلاثه لكن لا يصل الى حد التواتر مثل عموم الروايات الموجوده عندنا عموم الروايات الموجوده عندنا رواها ثقات يعني زرارة مثلا محمد بن مسلم وما اشبه وما الاشبه هذه الروايات تسمى بخبر الواحد خبر الواحد يعني شنو يعني الروات أحاد خبر الواحد على قسمين مرسل وغير مرسل هذا خلاصة البحث الماضي المرسل. سلسلة السند ما مذكورة كاملة مثل الخطيب عندما في المجلس الحسيني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين هذا خبر مرسل مرسل عن شنو؟ يعني الخطيب لم يذكر سلسلة السند فلان عن فلان عن فلان أما المسند هو الخبر المشتمل على سلسلة الرواد اللي يسموه بالخبر السنو المعنعن المعنعن يعني فلان عن فلان عن فلان وهكذا الخبر المسند هو خبر واحد له سلسلة من السنة مذكورة هذه السلسلة كاملة هذا على قسمين خبر مسند معتبر وخبر مسند غير معتبر المعتبر يعني شنو؟ يعني ما هو حجة في رأي العلماء مثلا سلسلة السند كلهم من الشيعة الإمامية الاثني عشرية هذا يعتبر حديث صحيح ورواية معتبرة وكذلك إذا كانوا من الثقات يعني ربما مو شيعي اثنى عشري شيعي مثلا زيدي لكنه عدل يعني لكنه ثقة, ثقة ثقة غير عادل العادل ربما إنسان مو عادل لكن لا يكذب في كلامه العادل يعني لا يصدر منه معصية لم يعص الله عز وجل هذا هو العادل في مقابل الفاسق الثقة في مقابل غير الثقة يعني هذا الراوي ثقة قد يعص الله في غير الكذب ربما مثلا يركنت في معصية ثانية أما صدوق في لسانه ثقة في نقله بس أكو بعض الناس ربما يحلق لحيته لكنه ثقة ثقة يعني ندري ما يكذب أردتو شنو؟ هذا لا يسمى عدلا ولكن يسمى شنو؟ ثقة لا يجوز الاقتداء به في الصلاة لكن يعتمد عليه في خبره هكذا إذن الحديث المسند يعني اللي به سلسلة, سلسلة السند مذكورة على قسمين مؤتبر مؤتبر يعني حجة مؤتبر يعني شنو حجة وغير مؤتبر يعني مو حجة والحديث المؤتبر هو أيضا على أقسام قد يكون حديثا صحيحا اللي مثلا كل الروات شيعة اثنى عشرين قد يكون حديثا مثلا غير صحيح لكن يسمى بالحسن اللي الرواات فيهم ثقات قد لا يكون من العدول لكن فيهم شنو ثقات وهكذا سيأتي التفصيل تقسيم المسند المسند يعني شنو يعني الخبر الواحد الذي اشتمل على سلسله السند كامله سلسله الرواه مذكوره كامله ويقسم خبر الواحد ذكرنا بان خبر الواحد في مقابل شنو الخبر المتواتر يقسم خبر الواحد المسند المسند في مقابل المرسل المرسل اللي سلسلة السند ما مذكورة بشكل كامل هذا الخبر الواحد اللي سلسلة السند مذكورة بشكل كامل يقسم إلى قسمين أيضا شلون سابقا كان يقسم إلى قسمين مسند ومرسل المسند أيضا إلى قسمين هما المعتبر. يعني الخبر المعتبر المعتبر يعني شنو يعني ما اعتبره العلماء ما جعلوه حجة يعني وثقوا بصدوره يعني اطمأنوا بأن هذا الخبر صادر عن الامام المعصوم إذا اطمأن الفقيه بان هذا الخبر وهذه الرواية الشريفة صدرت عن المعصوم يجوز الاعتماد على هذه الرواية ويمكن استنباط الحكم الشرعي منها إذن لاحظوا الخبر المعتبر شنو وهو كل مسند مسند يعني شنو يعني رواية مسندة مسند يعني خبر واحد مسند يعني سلسلة السند مذكورة كاملة حصل الوثوق الوثوق يعني الاطمئنان الوثوق يعني شنو الاطمئنان بصدوره يعني بصدور هذا الخبر وهذا الحديث بصدوره الضمير هنا اللفظان يرجع للمثنى المذكور قبل الكلمات يعني بصدور هذا الخبر المسند هذا الحديث المسند اللي بي السند مذكور عن المعصوم عليه السلام المعصوم هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصديق الطاهرة فاطمة الزهراء والآيمة الاثنا عشر، وهو يعني الخبر المعتبر حجة في رأي علماء الأصول الفقه، علماء الأصول اعتبروا الخبر المعتبر حجة، حجة يعني شنو؟ يعني الدليل للحكم الشرعي، حجة يعني دليل للحكم الشرعي، يعني يجوز الاستنباط. من هذا الخبر استنباط الحكم الشرعي من هذا الخبر ليش لقيام الدليل الخاص لأن عندنا أدلة بخصوص هذا الشيء الدليل الخاص يعني أدلة بخصوصه على اعتباره يعني على اعتبار الخبر المعتبر حجة. اكو ادل بخصوص هذا الشيء اللي بدأ الخبر المعتبر شنو هو حجه الخبر المعتبر اللي الانسان يحصل الاطمئنان بصدور هذا الخبر عن المعصوم واضح بعد حجته لبناء العقلاء على ذلك اكو سيره من العقلاء يعتمدون على اخبار الثقات هكذا لقيام الدليل الخاص يعني اكو دليل خاص وبخصوص هذا الشيء بخصوص شنو على اعتباره يعني اعتبار الخبر المعتبر حجة. حجة يعني شنو يعني يجوز الاعتماد على هذا الخبر يمكن استنباط الحكم الشرعي منه زين ما هي هذه الأدلة ما هو هذا الدليل الخاص هذا الدليل الخاص مذكور في كتب اصول الفقه المفصلة احنا بنقرا ما أصول اصول الفقه المختصر والذي استعرضته استعرضته الضمير يرجع للدليل الخاص الضمير راجع للدليل الخاص استعرضته هذا الضمير متصل كتب اصول الفقه المفصلة فلتراجع هذه الكتب المفصلة اللي يريد يشوف تفاصيل الأدلة أنا أشرت إلى بعض الدليل من الأدلة سيرة العقلاء في جميع مجالات الحياة يعتمدوا على خبر الثقات صحيح؟ يعني مثلا أفربوا حتى مثلا وكالات الأنظام ويعتمدون على المراسلين مالتهم يشوفوا مثلا هذا بالنسبة لهم ثقة فالخبر اللي ينقله يبثوه هكذا فاعتمدوا على خبر واحد سقد بالنسبه لهم يعني فإذا أكو سيرة من العقلاء وإجماع من العقلاء على اعتبار أخبار الثقات في جميع المجالات ونحن أيضا نعتمد على أخبار ثقاتنا في مجال الحديث يعني في مجال نقل الرواية هكذا لا مشهر احنا الكلام مو مفرقا الكلام في التقش مفرقا يعني سواء كان واحدا او اثنين او ثلاثة لكنهم ثقات اما اذا اربع موثقات مو حجه اذا واحد ثقه حجه المسند ومسند بلي المسند او احنا المسند بلي المسند يعني لازم السند مذكور يعني الرواية مو وصلتنا ومو احنا اللي سمعنا عن المعصوم عليه السلام منو اللي نقل لنا عم من نقل عما النقال معنعنا إلى المعصوم عليه السلام لازم السند يكون كامل المسند المسند. المسند. لا لا المسند هذا السند مذكور في المسند المسند يعني الذي يحتوي على السند هكذا المرسل يعني أرسله إلى الإمام من دون ذكر السند هذا هو القسم الأول للخبر المسند الخبر المسند المعتبار. القسم الثاني واضح غير المعتبر غير المعتبر يا هو الخبر اللي لا يحصل الاطمئنان بصدوره عن المعصوم مثلا أكو رواية مثلا عن راو ضعيف راو غير ثقة روا رواية مثلا تخالف الروايات المشهورة يعتمد على هذه الروايه لا هذه الرواية تعتبر شنو روايه ضعيفه مثلا اذا كان عندنا روايه في كتاب حول مثلا تحريف القران هذه روايه تعتبر شنو روايه غير دقيقه ليش لان الراوي موثق كذوب يعني يكذب على الائمه ربما منطي فلوس مثلا السلطه الحاكمه الامويين العباشين حتى يخلق هذه الرواية حتى يفترى على المعصوم هذه الرواية ولذلك الروايات التي وردت في تحريف القرآن الروايات عموما لا تدل على تحريف القرآن المقصود بها تحريف المعنى والتفسير هكذا واللي ربما يدل على ذلك الراوي غير ثقاء فإحنا عندنا ما عندنا رواية صحيحة صريحة في هذا الباب نهائيا هكذا إذن الرواية القسم الثاني من الحديث غير المعتبر غير المعتبر يعني مو معتبر وهو كل مسند, كل مسند يعني كل خبر له سند كل مسند يعني كل خبر له سند كامل المسند يعني السند مذكورة لم يحصل الوثوق بصدوره عن المعصوم لم يحصل الوثوق يعني على اطمئنان بصدوره يعني بصدور هذا الخبر المسند عن المعصوم عليه السلام وهو ليس بحجة في رأي علماء أصول الفقه علماء الأصول لم يعتبروا هذا الخبر حجة إذن ماذا نقرأ في علم الأصول الروايات المعتبرة لغير المعتبرة المعتبرة الروايات التي يفق الإنسان من خلالها بصدوره عن المعصوم عليه السلام تقسيم المعتبار الروايات المعتبرة على أقسام الروايات المعتبرة هل لها درجات مو كل رواية في درجة مشابهة للرواية الأخرى بعض الروايات درجتها عاليه يعني وثوق قوي بصدورها عن المعصوم بعض الروايات درجتها أضعاف وهكذا شوفوا ويقسم المعتبار يعني الخبر المعتبر الحديث المعتبار إلى ما يلي أربع أقسام أجنب أولا الصحيح الرواية الحديث المعتبر الصحيح ما هو الحديث المعتبر الصحيح الحديث الذي جميع رواته من عدول الشيعة الاثني عشرية هذا يسمى بالحديث الصحيح الصحيح وهو يعني ضمير راجع للصحيح الحديث الصحيح الخبر الصحيح شنو ما كان ما يعني حديث كان ما يعني خبر كان، حديث كان، رواية كانت. جميع رواتي من عدول الشيعة الاثني عشرية. اولا عدول يعني مو فسقة، ما مرتكب حرام. الشيعة مو المخالفين الاثني عشرية مو مثلا الواقفية ولا اللي مثلا يعتقدون ب من الايمات اربعة خمسة وهكذا لان الشيعة ايضا على فرق الشيعة الاثني عشرية وهو حجة في رأي علماء وصول الفقر هذا الحديث ما فيه اي خلاف في حجته افتشنا؟ ماذا ما الاخوة بالمقرص لا لا ما ندري بل كان كلهم اخطأوا هي العادل هم مو يعني ما يخطأ العادل ربما اخطا اكو شخص عادل تجا نقل لك خبر عن فلان بعدين يتحقق بدلا لا مقصوده غير شكل شانت ما يصير شوفوا العادل غير المعصوم المعصوم لا يخطأ ابدا اما العادل يعني لا يتأمد الخطأ العادل يعني لا يتعمد الخطا ولذلك احنا عندنا رواة عدول زراره ومثلا شخص اخر محمد بن مسلم ربما ترى انهم ينقلون حديثين مختلفين عن الامام عليه السلام ربما واحد منهم اخطا فلذلك على الانسان الفقير ان يتابع الروايات الاخرى يطلع الصحيح منه فاذا العادل مو معصوم الفرق بين العادل والمعصوم الله. المعصوم لا, يخطئ لا يمكن عليه الخطأ لكن العادل لا يتعمد الخطا, لا يتعمد الخطأ. لا ولذلك في باب الفتوى تشوف الفقهاء حفظهم الله جميعا ورحمه الله الماضين فذولا عندهم اختلاف بالفتوى مع ان كلهم شنو عجوز كلهم عدوا لكن اكدو اختلاف بالفتوى المعصوم ما يصير عند اختلاف في الفتوى مع معصوم اخر يعني ما بي خطأ نهائيا اذا القسم الاول حجة في رأي علماء اصول الفقر القسم الثاني الخبر الموثق يسموه الخبر الموثق شنو كل الرواة من ثقات المسلمين يعني قد يكون متى من الواقفية قد يكون من المثلا الزيدية لكنه ثقة يعني ندري ما يكذب نعلم بعدم كذبه هذا أيضا رواية معتبرة لأن ندري غير كذب يعني لا يكذب في نقل الحديث فنعتمد عليه الموثق وهو ما كان ما يعني الحديث الذي الخبر الذي كان جميع رواته من ثقات المسلمين لما يقول المسلمين يعني مو الشيعة 12 لكنهم شنو ثقات؟ من ثقات المسلمين تشمل 12 ثقة بالي او يقول او بعضهم من ثقات المسلمين وبعضهم من عدول الاماميه الاثنا عشرية <تصفيق> يعني الحديث اذا كل من ثقات المسلمين شنو يسموه حديث موثق إذا قسم من عنده من عدول الإمامية الاثني عشرية وقسم من ثقات المسلمين هنا يسمى بالحديث الصحيح بالموثق ايضا بالموثق ليش؟ لأن دائما النتيجة تتبع أخس المقدمتين هذا قريب المنطق فإحنا عندنا عدول اللي من سلسلة الصحيح وعندنا ثقات لكن الخبر بما أنه اشتمل على العدول وعلى الثقات يسمى بالخبر موثق لا صار اضعف على من الصحيح يعني الصحيح يعني كلهم عدول اثنا عشريه الثقات يعني الموثق يعني إما كلهم ثقات إما قسم منهم ثقات المسلمين وقسم منهم شنو عدول اثنا عشريه ايضا يسموها بخبر الموثق بناء او بعضهم يعني بعض الرواة من ثقات المسلمين غير اثناء عشريه وبعضهم من عدول الاماميه الاثناء عشريه هذا الحديث هو هو يعني هذا القسم الثاني اللي يسموه بالخبر الموثق حجه في راي اكثر علماء اصول الفقه شوفوا القسم الاول كل العلماء كانوا قاعدين حجه اجماعكوا على حجته لكن القسم الثاني اكثر العلماء اكو بعض العلماء اللي قالوا بعدم حجيه هذا الخبر خبرتشنا القسم الثالث ايضا يكون شوية اضعف درجة اقل الحسن الحسن يعني شنو يعني الراوي قد مدح من قبل علماء الرجال مدح قالوا خاش ادمي خاش ادمي يعني ما قالوا الشيعي 12 عدل ولا قالوا انه ثقة يعني صحيح في نقله يعني لا يكذب في نقله وانما قالوا ممدوح يعني رجل لا بعس بيكان هكذا هذا يسمى بالخبر شنو الحسن وهو ما قال جميع رواته من الممدوحين ممدوحين يعني مدحوهم لم يخدشوا فيهم عرفتوا شلون مدحوهم من قبل علماء الرجال من اللي مدحهم علماء الرجال علماء الرجال تخصصهم في شنو في معرفة رجال الحديث في معرفة رجال الحديث مثل أفرض رجال الكشي مثل رجال الطوسي كتب الرجال الموجودة فعندما تراجع تشوف فلان قدم دحو ها كلا الحديث الحسن جميع الرواة من الممدوحين ممدوحين يعني لم يصرحوا بعدالته ووثاقته كتب لم يصرحوا بعدالته ووثاقته بل اكتفوا بمدحه افشلال امزين هذا الخبر شنو يسمى يسمى بالخبر الحسن الخبر الحسن بس احنا نسجل لا لا لا المدح غير التوثيق احيانا واحد خالص ادمي لكن ينسى عرفتي شلون هذا ما, ما عنده يعني موثقه في نقل الخبر يصير لانه يطرى عليه النسيان ما كان هذا رجل كان جيد يعني أحسن السيره يعني هذا. أنا لا أخفاقين أقول. أحسنته مو أخفاقين بلى. ولا, وثاقتين. ولا وثاقتين. بلي. بل صرح بمدحه. أعرف تشنو؟ مثلا ربما تشوف اسم راوي في كتب الرجال مثلا الشيخ ال. تفوصي او العلامه يذكر انهم مدحه اصحابنا مدحه اصحابنا يعني قالوا خاتم هذا احيانا يقول صرحوا بوثاقته اكو فرق هذاهم زين لذلك يسمونه خبر حسن لا اسبي هم مو بتلك القوه اللي كلهم عدو اماميه ولا بتلك القوه اللي كلهم ثقات شلان احنا نذكر الاقسام كلها بعد زين يعني هذا هو رجل حديثة ما يحديثه مقنعه مو عادي انسان طيب جيد بس ماكو تصريح بوثاقته ربما يكون فكر بس ما وصلنا تصريح شوفوا في ف... مو من اين فيه ربما يكون احنا من اذن ها شوفوا الحسن وهو ما كان جميع رواته من الممدوحين من قبل علماء الرجال ممدوحين يعني ما دحوهم قالوا بأنهم أناس مثلا جيدون هكذا أو من العدول إحنا مقلنا النتيجة تتبع اخذ في المقدمات إذا هذا الخبر كان يشتمل على راو عدل شيعين اثناثا وراو آخر ثقة وراو آخر ممدوح شو يسموه الخبر؟ يسموه صح؟ شو يسموه؟ أحسنتم لا يسمى بالخبر الصحيح ولا يسمى بالخبر الموثق وإنما يسمى بالخبر الحسن لأن دائما يشوفون شنو الأضعف فيسمى باسم أضعف لذلك يقول إما جميع رواة من الممدوحين أو من العدول والثقات والممدوحين أيضا يسمى بالخبر الحسن يعني قسم منهم عدول عدول يعني أثناء عشرية قسم منهم ثقات قسم منهم ممدوحين عرفتوا شنو اللي مو أثناء عشري أصلاً لا يسمى عادلا اللي مو أثناء عشري لا يسمى عادلا ليش لأن أكبر واجب وهو ولاية الآن ما أثناء عشر هذا ما ملتزم فيه وأهم واجب اللي أوجب من الصلاة أيضاً رفسشنون ولذلك لا يسمى عادلا إصطلاح العادل هو اللي أثناء عشري الذي يكون ملتزما بالواجبات وترك المحرمات هذا هو المقصود بإصطلاح العادل اذا لما يقول او من العدول يعني القسم الاول والثقات القسم الثاني الممدوحين القسم الثالث بما ان الروايه اشتملت على مثلا مجموعه من هذه الاقسام فتسمى باسم الاقل اللي هو الحسن او من الثقات والممدوحين كانوا، او من العدول والممدوحين كانوا، روايات هذه كلها تعتبر من القسم الثالث اللي هو الحسن وهو حج في رأيي اكثر علماء اصول الفقه ايضا عرفتش من هذا يعتبر ايضا حج القسم الرابع الضعيف المنجب شوفوا الرواية الضعيفة يعني الراوي موثق الرواية الضعيفة يعني شنو يعني الراوي موثق هذا على قسم ياكم قد ترى ان العلماء طرحو طرحو يعني شنو يعني ما عملوا بيه مثل روايه اذا ذكرت بان القران محرف اجماعكم من علماءنا على عدم العمل بهذه الروايه فهذا الروايه يصير خبر ضعيف مهمل تركوا بعض الروايات الضعيفه اكو العلماء عملوا بهذه الروايه عرفت شلون يعني هي الروايه السند بي نوع من الاشكال لكن كأنما كانت الرواية محفوفة ببعض القرائن أو بعض الشواهد الأخرى اللي الفقيه اعتمد على هذه الرواية وردتوا شنون وإحنا إذا تذكرون ذكرنا في بعض الجلسات القادمة والبحوث السابقة بأن الرواية إذا شفنا العلماء المدققين، المحققين خلال ألف سنة اعتمدوا على هذه الروايات. هذا اعتماد العلماء يعطي نوع من القوة للرواية. فاذا كان هذا الرواية بيشكال، فما كانوا يعتمدون عليها. فبرضو العالم الأول، الفقيه الأول اعتمد. الفقيه الثاني كان يقول هذا بيشكال وينترك. صحيح لا. فإذا رواية هي ضعيفة، يعني أكو سر رواة من لا يعتمد عليه لكن رأينا بأن الفقهاء عملوا بهذا الحديث الشريف هذا يعطينا من القول الحديث فبإمكان الفقيه أن يعتمد على هذا الرواية فيعتبر من أقسام الرواية المعتبرة مو من أقسام الرواية غير المعتبرة لاحظوا رابعا الضعيف يعني الخبر اللي ضعيف ضعيف يعني شنو؟ يعني بعض الروات غير موثوقة بعض الروايات غير موثوقين، لكن المنجبر هذا الضعف قد جبر انجبر بعمل الفقهاء عمل الفقهاء يعني شنو يعني الفقهاء اعتمدوا على هذه الرواية استندوا بهذه الرواية استنبطوا الحكم الشرعي من هذه الرواية هكذا يعني وهو وهو يرجع لهذا هذا الخبر الضعيف شنو تعريفه ما كان ما يعني الحديث الذي ما يعني الحديث الذي كان ضعفر رواته لا يوثق بنقله لا يوثق بنقله هنا كتابنا كاتب لا يوثق بنقله ما يخالف بس لا, لا يوثق خمسه صح يعني, أصح يعني. لا يوثق بنقله وامل بمضمونه ولكنه عمل بمضمونه يعني بمعنى الحديث المضمون يعني المعنى بمضمونه الفقهاء الفقهاء اعتمدوا على هذا الحديث وهو يعني أيضا هذا الحديث يعتبر حجه في رأي كثير من علماء أصول الفقه وهو كذلك أيضا يعني إذا تذكرون ذكرنا أحيانا الحديث يكون السند ماسه صحيح لكن الفقهاء اعرضوا عنه هذا يصير معي مثل الرواية التي تقول بأن غسل الإحرام فرض عندنا رواية صحيحه السند صحيحه السند يعني شنو يعني كل الرواة عدل إمامي أثنى هكذا كل الروايات. لكنه الفقهاء لم يعملوا بهذا الحديث فشنو يصير الحديث تلقائيا يصير حديث شنو ضعيف في دلالتي على الوجوب يعني يصير ضعيف ولا في دلالتي على الاستحبار يبقى قوي اذا عمل الفقهاء باعتبار الفقهاء اخصائيون هذا يعطي نوع من القوة وعدم عمل الفقهاء يعطي نوع من الضعف مو كل الملاك عمل الفقهاء ولا الانسان يصير مكلف هو مو مشتير. يشوف الفقهاء عمله فهو ايضا يفتلأ وإنما من الأدل عمل الفقهاء والفقه لاحظ جميع الأدل يعني شوف الفقهاء كيف عملوا كيف فهموا من الحديث وإلا أنا أذكر لكم في المثال آخر طبعا لا يرتبط بالسند وإنما بالدلالة مثلا الروايات التي هي بصيغة الأمر ولكنها تدل على الاستحباط ما أكثرها ما أكثرها أنتوا لاحظوا كتاب مكارم الأخلاق مثلا في المعرفة الفضرسي كم من الروايات تدل على يعني تأمر الإنسان مثلا بالإحسان وبالمدارات الجيران كلها من المستحبات قد بعض مراتبها تكون واجبة لكن عموما المستحبات صيغتها صيغة الأمر الأمر مو يدل على الوجوب احنا راح نجي نقرأ الأمر يدل على الوجوب وماكو قرين على الاستحبات احنا شلون نستعمل الاستحبة غير من عمل الفقهاء طول ألف سنة وأكثر شفنا الفقهاء مثلا فهموا من هذه الأحاديث ومن هذه الأوامر فهموا الاستحباب مو الوجوب ونحن أيملنا نفهم ذلك أردت شنان؟ مثل أفرض مشألة طبية كل الأطباء اعتمدوا على شنان الإنسان يعتمد؟ هاكذا ففهم الفقهاء وعمل الفقهاء له دور كبير في مسألة استنباط الحكم الشرعي فهذا تقل ذكرناه ليش حتى الواحد لا يقول هذا إذا ضعيف شنون مثلا الفقهاء عملوا به وشنون يقبر من الروايات المعتبرة لأن عمل الفقهاء له دور كبير في مرحلة استنباط الحكم الشرعي هكذا الرابع الضعيف المنجبر بعمل الفقهاء وهو ما كان بعض رواته لا يثق بنقله ولكن عمل بمضمونه الفقهاء بمضمونه يعني بمضمون الحديث بمعنى الحديث وهو, وهو يعني هذا الحديث الضعيف المنجبر حجة في رأي كثير من علماء أصول الفقهاء هذا كله تقسيم للمسند المسند يعني سلسله السند شنو مذكوره الروايه معانعنه عن فلان عن فلان عن فلان القسم الاخر اذا تذكرون الخبر المرسل المرسل شنو اللي سلسله السند ما مذكوره هذا ايضا على قسمين مرسل الثقه ومرسل غير الثقه مرسل الثقة يعني شنو؟ يعني أحد الرواة اللي هو ثقة قطعا هو ينقله عن الإمام المعصوم ولا يذكر الواسطة راسشناء يقول مثلا سمعت عن بعض أصحابنا عن مولانا الإمام الصادق لكن ما تلاحظون في كتاب الكافي اكو روايات عديدة في السنة ما مذكورة بالكامل يعني الراوي مثلا ينقله عن بعض الاشحاب او عن من سمعه هكذا مرسل عبر ثقة اللي دا يرسل لنا الخبر يعني ينسبه الى المعصوم بدون ذكر الواسطه هو ثقة مثل الزرارة اللي هو ثقة مثلا ارسل هكذا احسنتم مراسل ابن ابي عمر الامام باعتبار انه زكاهو فالفقهاء يعتمدون على مراسيله ليش؟ لان هذا الرجل ما كان ينقل الا عن الثقاء هذا الرجل لا ينقل الا عن الثقاء احنا في مجتمعنا اليوم اذا تلاحظون بعض الناس ينقلون الاخبار فسهذا الخبر صحيح مو صحيح ينقله. الانسان ما يقدر يعتمد عليه هواي. اما ناس شوية مضبوطين مو كل خبر ينقل هذا لما ينقل الخبر حتى لا ما يذكر لكم السند احنا شنو نعتمد عليه بالنسبه إلى الروايات أيضا نفس الشيء أكو عندنا بعض الثقات اللي لا يرسلون الخبر إلا عن الثقات هذا يعتمد عليهم عرفت شنو؟ إذن الخبر المرسل على قسمين ويقسم المرسل يعني الخبر اللي سلسلة السند ما مذكرة كاملة مو معناه للاخير إلى ما يلي إلى التقسيم الاتي يعني أولاً أليس مرسل الثقة مرسل الثقة يعني شنو يعني الثقة يرسله الثقة ينسبه الى المعصوم هكذا وهو ما ما يعني الخبر الذي ينسبه الى المعصوم يسنده وينسبه الى الامام المعصوم عليه السلام منه راو يطمئنه علماء الرجال علماء رجال العلم الرجال الى انه يعني ان هذا الراوي لا يروي الا عن ثقات عرفتش ناس؟ هذا الراوي يروي عن الثقات فقط هذا هو القسم الاول وهو يعني هكذا حديث هذا الحديث المرسل الثقه وهو يعني مرسل الثقه حجه في راي كثير من علماء اصول الفقه هذا هو القسم الاول القسم الثاني مرسل غير الثقه يعني الراوي هو مو ثقه وما يذكر السند امه وإنما ينقل الرواية يحذف الوسائط وينقل عن المعصوم هذا طبيعي إنه في باعتبار هو موثق فيشنان نحن نعتمد على الذين لم يذكروا هو. ربما هو اخترع الحديث اختراء الحديث مثلا مرسل غير الثقة شنو وهو ما يعني الحديث الذي ينسبه إلى المعصوم من ينسبه إلى المعصوم هذا الحديث؟ راون مجهول الحال مجهول الحال يعني من ندري هو ثقة الراوي المجهول لا يعتمد عليه الراوي المجهول لا يعتمد عليه مجهول الحال في كيفيه روايته يعني في نقله للحديث ما ندري هذا في نقله للحديث هل هو فقه أم غير فقه هذا شيء يسموه مرسل غير الثقه هذا غير معتباري يعني لا يعتمد عليه وهو يعني مرسل غير الثقه ليس بحجة في رأي علماء اصول الفقه إلا في مورد واحد إذا الفقهاء اعتمدوا على هذا الحديث عرفت شنو الفقهاء لما يعتمدون على الحديث يبدو أن في الحديث أكو كوة. ربما روايات أخرى مثلا قوه الحديث ربما قراء مثلا كانت محتفية ومقترنة بالحديث الشريف قوته فيعدوا إلا شفوه إلا إذا عمل بمضمونه يعني بمعناه الفقهاء إذا الفقهاء عملوا به وفقه واحد الفقهاء المجموعة من الفقهاء فيعدوا حجة في رأي بعض علماء أصول الفقه كما تقدم في المسند الضعيف المنجبر بعمل الفقهاء مثل ما قلنا هناك السند مذكور لكن ضعيف فهنا السند ما مذكور فماكو فرق من حيث السند الميزه الموجوده شنو عمل الفقهاء عمل الفقهاء بمضمون الحديث عمل الفقهاء بمضمون الحديث يعطي قوة للحديث سواء كان مرسلا ام مسندا ضعيفا ماكو فرق إذن سيعد حجة في رأي بعض علماء أصول الفقه كما تقدم في القسم السابقه السابقة المشند اللي كان ضعيف ضعيف يعني رواة موسقة لكنه منجبر بعمل الفقهاء وهناك تقسيمات أخر تعود في جوهرها يعني في ذاتها وفي أصلها إلى التقسيمات المذكورة التي ذكرناها في كتب أصول الفقه المفصلة ذكروا بعض التقسيمات الأخرى إحنا إذا نريد كل التقسيمات نجيبها ونقولها هنا ونبينها هناك وهذا ما راح يصير بمبادئ اصول الفقه لازم كلمة مبادئ نشيبها يصير أصول الفقه ولذلك نكتفي بالقدر اللي يعتبر من المبادئ فالتقسيمات الأخرى اللي هي تقسيمات فرعية تركناها وهناك تقسيمات أخرى هذه التقسيمات الأخرى تقسيمات فرعية تعود في جوهرها يعني في أصلها إلى التقسيمات المذكورة اللي قلنا احنا مقسمنا الخبر أربع أقسام الخبر المعتبر الصحيح والموثق والحسن والضعيف المنجبر أكو تقسيمات أخرى ربما تصل الخبر توصل الخبر إلى عشرة وأكثر هذه تقسيمات فرعية تقسيمات فرعية دي. وهذه تواحد الاقسام في واقعها طرائق نقول طرائق من درائق لان غير منصرف الكلمه اذا كانت غير منصرفه ما تاخذ تنوين وجرها يكون بالشنو طرائق وضعها العلماء العلماء علماء الحديث علماء الاصول وضعوا هذه الطرق وطرق السبل طرق يعني ليش قسموا هالتقسيمات هذه للوثوق بصدور الخبر عن المعصوم عليه السلام وعدم صدوره حتى نعرف الخبر اللي الانسان يحصل الى الوثوق بصدوره عن المعصوم والخبر اللي ما يحصل الى وثوق بصدوره عن المعصوم يعني هذه الطرق والسبل بينوها حتى الروايات الشريفة تتبيّن للفقه أي حديث يثق بصدوره عن المعصوم فيعتمد عليه وأي حديث لا يثق بصدوره عن المعصوم فلا يمكن أن يعتمد عليه طبعا أكو مسألة اللي الإنسان الفقهي عندما لا يثق بصدور حديث المفروض عليه مو رأسا يرد الحديث ترجي. لا يثق بصدوره ومعنى يرده وإنما يرجع علمها إلى أهلها لأن الأهم ما أمرونا بذلك قالوا أكو روايات ربما الإنسان ما يفهم معناها يذكرون بأن العلامة المجلس يروان الله عليه في موسوعة بحار الأنوار كثير من الروايات ذكرها اللي ربما في وقت ذلك الوقت ما كانت تناسب القواعد العلمية الفلكية وفي السابق كانوا يتصورون بأن الشمس هي التي تدور حول الأرض هكذا كانوا يدعمون بعدين اتبين بأنه لا الأرض إنما تدور حول الشمس أردت كيف؟ هكذا سبب فربما بعض الروايات كان يستشم منها خلاف القاعدة العلمية في وقته العلام المجلسي في كتاب السماء والعالم من بحار الأنوار ذكر هذه الروايات الآن تبين صحة هذه الروايات أرستش نوع فالرواية اللي الفقيه ما يفهمها. علوم آل محمد, آل محمد صلى الله عليه وسلم مو كلها أنطوها للفقيه صحيح؟ علومهم كثيرة جدا كل فقيه بقدر ما يستوعب الله ينطيه هكذا العلم نور يخذفه الله في قلب من يشاء وبقدر ما يشاء أيضا فالفقيه رواية فهمها يعتمد عليها ويستنبط الحكم الشرعي منها الرواية اللي ما يفهمها مو رأسا هذا الحديث مو صحيح هذا الفقيه أما الخطيب فعليه أن يحتاط اكثر مو رأسا كل حدف تاريخي او كل رواية ما يقدر يفسرها او يحللها رأسا يجي قطئها هذا ايضا يكون في بال الانسان اذا وهذه الاقسام في واقعها طرائق عن السبوط طرق وضعها العلماء ليش للوثوق بصدور الخبر عن المعصوم عليه السلام حتى يثق الانسان بان هذا الخبر هذا الحديث يعني صدر عن المعصوم وعدم صدوره يعني لم يصدر هذا الخبر ولا يمكن أن يعتمد عليه القاعدة العامة شنو؟ والقاعدة العامة العامه يعني تجري في جميع الروايات العامة يعني مقاصة برواية دون رواية في دراسة السند في دراسة السند شنو هي القاعدة العامة؟ احنا لازم نخطو خطوات ونتبع طرق التي توصلنا الى الوثوق بصدور الحديث دراسه السند يعني سند الحديث لماذا حتى يحصل لنا الوثوق يعني الاطمئنان بصدور هذا الحديث عن المعصوم فاذا اطمئننا بذلك حصل الاطمينان بصدور الحديث عن المعصوم الحديث يعتبر شنو حديثا معتبرا ويجوز الاعتماد عليه واستنباط الحكم الشرعي منه والقاعدة العامة في دراسة السند هي اتباع الطرق اتباع الطرق يعني السلوك الطرق التي تنتهي يعني توصلنا الى الوثوق يعني الاطمينان بصدور الخبر يعني صدور الحديث عن المعصوم عليه السلام او عدم صدوره الخلاصه هذه الخلاصه تقرب المعنى الى الذهن اكثر شوفوا الحديث نحن قسمناه مقطوع الصدور غير مقطوع الصدور مقطوع الصدور على قسمين الخبر المتواتر الخبر المقترن بما يفيد القرء يعني بقرينة تفيد القرء خبر غير مقطوع الصدور اللي كان اسمه خبر الواحد على قسمين المسند والمرسل المسند على قسمين المعتبر غير المعتبر غير المعتبر على أربعة أقسام الصحيح الموثق الحسن الضعيف المنجبر بعمل فضاء أحسن المعتبر أما غير المعتبر فهو قسم واحد بالنسبة إلى الخبر المرسل أيضا على قسمين مرسل الثقة ومرسل غير الثقة شوفوا كلمة غير إذا أضيفت إلى كلمة لها الألف واللام ما تأخذ ألف واللام يعني نقول المسلمون وغير المسلمين لا نقول المسلمون والغير مسلمين هذه أيضا ملاحظة كلمة غير إذا أضيفت لها اسم شنو لها الالف والنام كلمة غير لا تأخذ الالف والنام وله هنا نقول المعتبر غير المعتبر من قل الغير معتبر وصل الله على محمد وعاله الصاهد مارك الله بكم